والليلة إن شاء الله جل وعلا هي المقبلة هي ليلة الثانية عشر من رمضان وهكذا تنضي الأيام سائعاً وتنقضي الليالي ولا يكاد المرء يحس بهذه الأيام وهكذا مواسم الخيارات وهكذا مواسم الخيارات تحتاج إلى من يبادره ومن يغتنم هذه الأيام وهذه الليالي لأن هي يعني الله سبحانه وتعالى في في مواسم الخيرات أنا فقط لمن يغتنمها أما المتكاسل وأما المتراخي وأما الذي لا يبادر ليس له شأن يعني في هذه في ميادين السباق يعني من يتسابق لما يكون هناك ميدان سباق من من يتسابق متسابقون لما عندهم قدرة على السباق. أن يكون في مثلا سباق للجاي كل الناس اللي هم يدخل في هذا السباق أهل العبد والناس اللي عندهم قوة وعندهم يعني هو هؤلاء الذين تسابقونه وأما عمة الناس لا يعني لا حيلة لهم في ذلك هم فقط يشاهدون هذا السباق كذلك رمضان رمضان يتسابق فيه المؤمنون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضوا السماوات والأرض عدة للمتقين وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم إذا الميدان ميدان سباق فاحرص على أن تكون بإذن الله جل وعلا من الفائزين في هذا السباق وياك أن تنقطع عن وفق الصالحة ورفقة الصالحة هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى الجلسة التي نجلسها مع كل يوم عقب صلاة الفجر فضل الله سبحانه يعني هذه من, من فضل الله علينا وعليكم نتذكر كلام الله عز وجل ونتأمل فيه ونتدبر فيه الصيان ومضان رسائله كلها عطرة وشهر رمضان الذي أنزله هو الذي أنزل فيه القرآن كقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فأمر الله عز وجل لما كان القرآن كلام لما كان القرآن كلام الله أمر الله جل وعلا بتعظيم هذا الشهر كيف يعظمه المسلمون يصومون أيامه والصيام واجب وهذا تعظيم النهار طب والليل الليل كذلك يعظم الليل بقيام الليل من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر وله ما تقدم من ذنبه والصيام واجب يا أيها الذين من كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قيام الليل ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وهنا خص الله عز وجل تعظيم ليالي رمضان بالقيام ولماذا القيام تحدثنا على الصيام والحكم والمعاني التي كانت التي أرادها الله جل وعلا من الصيام من تربية الأمة وعلوها على الشهوات ومنها القوة والبذل في طاعة الله سبحانه وتعالى الذي يعين بإذن الله جل وعلا يعين على الذي يعين هذه الأمة على خروج الأفزاز وخروج القادة والعلماء والكبار كذلك قيام الليل إذا رمضان يرسل رسالة إلى المسلمين يرسل لهم رسالة بتعظيم قيام الليل. فمن قام رمضان عمان حسابن غفر له ما تقدم من زمن. ولماذا قيام الليل؟ قيام الليل سنة. ولكن المتأمل والناظر في أدلة الشرع يجد أن الله سبحانه وتعالى فرض قيام الليل في أول الإسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عاما كاملا كان قيام الليل فرضا. ونزلت الفرضية في قول تعالى يا أي بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورطل قوانا ترطيلا إن سنلقي عليك قولا سقيلا فهنا أوامة والأوامة في الشرع للواجب قم الليل يا أيها المزمل يعني الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة المزمل يعني كان متغطيا في الليل إذا نزلت هذه الآية عليه في الليل يا أيها المزمل قم الليلة إلا قليلا يبقى أمر بقيام الليل إلا القليل يعني يبقى أكثر من نصف نصفه فصل له تفصيلا حتى لا يشتهد في فهم المطلوب نصفه او انقص منه قليلا او انقص من النصف قليلا او زد عليه يبقى انت ايه في النصف فوق قليلا تحت قليلا ها او زد عليه ورط للقرآنه ترطيلا العلة لماذا انا سنلقي عليك قولا ثقيلا القرآن الوحي المنزل من السماء سوف يترطب على نزول الوحي معك ومحن وابتلاءات لما سينقسم الناس الى مؤمن بهذا القرآن والى كافر بهذا القرآن. والكفر اكثر ومن كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم اكثر بكثير ممن امن بالنبي صلى الله عليه وسلم وهيحدث هناك محن وابتلاءات واضطهاد ويعني وتربص وقتال للعالم اجمع للنبي عليه الصلاه والسلام لذلك ان سنلقي عليك قولا سقيلاً لابد أن تتأهل لهذا وأن تتأهل الأمة معك إلى, إلى هذا كان هذا في, في أول صار مضى هذا الفرض عاماً كاملاً حتى نزلت تخفيفه نزلت أواخر, أواخر صورة المزمن نزلت بعد عام كامل في قوله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله في التجارة وآخرون يقاتلون في سبيله فقرأوا ما تيسر منه يبقى أنا نزل التخفيف أزال الوجوب وصارت بقي الأمر بأنه صار سنة مؤكدة من, من آكد سنن النبي صلى الله عليه وسلم وامتصلت ولا لا امتثل الصحابة. امتثل النبي عليه الصلاة والسلام عاما كاملا وامتثل كذلك الصحابة إذن قيام الليل هو مدرسة مدرسة عظيمة ما من عظيم من عظماء هذه الأمة وقبل سواء كان هاك كان نبيا من أنبياء الله عز وجل أو كان قائدا أو كان مصلحا أو كان عالما أو كان قارئا إلا هو إلا وخري خريج من هذه المدرسة. مدرسة قيام الليل. هي مدرسة الكبار. مدرسة العظماء. مدرسة القادة. مدرسة الأفزاز ما من عظيم من في هذه الامة الا هو تخرج من هذه المدرسة. وهذا هو خصوصية قيام الليل. والعل في ذلك ان قيام الليل هو من اعظم الزاد على تحمل مشاق الطريق. طريق طويل. في عقبات. الشياطين. شياطين الانس والجن. والصراعات بين الحق والباطل. والألام والمحن. كل هذه بتفت في عدد الانسان. اعظم الزاد لهذا هو قيام الليل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول. عليكم بقيام الليل. فانه دأب الصالحين قبلكم. وقربة الى ربكم. ومكفرة للسيئات ومنهات عن الإسر إذن, هز... إذن النبي صلى الله عليه وسلم يؤصل أصول هذه المدرسة ففي هذه الأربعة فإنه دأب الصريحين قبلكم هكذا هو المدرسة هذه إذن لن تكون عظيما إلا لو تخرجت من هذه المدرسة ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو قيام الليل أبدا عليه الصلاة والسلام كما في حديث. عبد الله ابن أبي قيس قال, قال قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله وطلعانها قالت له لا تدع قيام الليل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدع قيام الليل إلا إذا مر حتى إذا كان حتى إذا مرض أو كسل صلى قاعدا حتى في وقت المرض ووقت الضعف لم يكن يقضر على القيام فكان يصلي جالسا عليه الصلاة والسلام لكنه يحرص عليه إذا هذه المدرسة مدرسة الليل. هي مدرسة المحبين لله عز وجل. هي مدرسة الكبار. لأن الناس، الله جل وعلا يصطفي من الليل أناساً. ليس كل الناس يقومون الليل. لكن من أرادهم الله سبحانه وتعالى أقامهم في الليل. ولن يقيمك الله جل وعلا بين يديه في الليل مناجي له. لأن موقف الصلاة في الليل وموقف صلاة العموة مناجاه لا سيما مناجاتاً الليل إن ناشئة الليل هي أشد وطآ وأقوى مقيلاً أشد وطآ أشد حضورا للقلب وأشد تأثيراً في القلب وأقوى مقيلا للتفاقم والمعاني ولذلك عندما تقوم الليل يفتح الله جل وعلا لك من المعاني قد تمر الآية عليك مراراً لكن عندما تقرار في الليل فيفتح الله لك من المعاني ومن التدبر ومن التأمل ما لم يفتحه عليك في غيرك إذا الشاب الذي يتضرف، إذا الشاب الذي انضم لهذه المدرسة هو إن شاء الله سيكون عظيما بإذن الله سبحانه وتعالى وذلك سبعة يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله منهم شاب النشأ في عبادة الله من أجل العبادات سهام الليل لا تخطئ أبداً سهام الليل لا تخطئ وسهام الليل هي دعوات الليل كم من محنة رفعت بدعوة في ظلمة الليل وكم من أمة نصرت بتضرع في في هجعة الليل وكم من مريض شفاه الله سبحانه وتعالى بدعوة صالحة في سلس الليل الآخر وكم من بلاء رفع وكم من عطيات توزع ومن وكم من جوائز تمنح وكم من هبات تعطى في الليل؟ فلذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت الصحيح ينزل ربنا في كل ليلة ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة في سلسل الليل الآخر إلى سماء الدنيا كل ليلة سلسل الليل الآخر آخر, آخر سلسل في الليل. هذا وقت النزول الالهي سبحانه وتعالى ونزول الله عز وجل عرش رب سبحانه الله جل وعلا مستوان العرش وعرش فوق سمواته العرش هو سقف جميع المخلوقات ورب العالمين مستوان العرش عرش كعر... هذا عرش ملك الملوك المعاده الملوك في الدنيا أنهم لهم عرش لكن عرش الله سبحانه وتعالى هذا أعظم المخلوقات لعظمه رب العالمين سبحانه وتعالى فينزل النزول يليق بجلاله نزولا لا ينافس سواه على عرشه إلى سماء الدنيا طيب من عباده سبحانه وتعالى فيقول الله جل وعلا في الليل هل من سائل فأعطيه هل من هل من مستخف فأخفه ولا هل من باع فأجيبه هكذا حتى ينفجر الفجر حتى يطلع الفجر والله جل وعلا ينادي عن على عباده سبحانه وتعالى فلذلك هذا من العبادات وعظم القرب لله سبحانه وتعالى ولذلك الصحابة اللي هم تربوا في هذه المدرسة صار منهم القاده خالد بن الوليد عمر بن الخطاب ابو بكر الصديق عثمان ذو النورين علي رضي الله عنه ابو السبطين كل الصحابة العشر المبشرين المهاجرون والأنصار كلهم كانوا في من, خ... من من أصحاب هذه المدرسة ومن أصحاب الليل وكذلك العلماء والأفذاذ. عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى كان مشهورا بقيام الليل. ولما ولما تغزق الأمة بإمام أو حاكم مقيما للشرح من نعمة الله جل وعلا على الأمة. لماذا؟ لأن الناس على دين ملوكهم. الناس على على دين ملوكهم اذا اذا كان الحاكم او السلطان او الرئيس صالحا الناس ان شاء الله ستتوجهون للصلاح خلاص الناس على دين ملوكهم عندهم قدوة. فكان عمر بن عمر فلما كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى قواما بالليل وهو الخليفه امير المؤمنين كان قيام الليل يعني منتشرا بين الناس جدا أغلب الناس كانوا يقومون اللج وكان في قتاله مع الـ الـ الـ يعني اذا اذا كان هذا كان كان هذا منتشرا في الناس بصلاح عمر بن عبد العزيز لو مشينا مع التاريخ شويه في بعض في المتأخرين نور الدين محمود نور الدين محمود نور الدين محمود وهو من كان أميراً وقائداً من القادة العظام هو قائد المعلم والملهم لصلاح الدين أيوبي التاريخ يذكر صلاح الدين أيوبي كثيراً لكون صعب صاحب معركة حطين التي انتصر فيها, فيها على الصليبين انتصاراً وحرر البيت المقدس شارون كان يأتي على قبر صلاح الدين ويقول ها نحن قد جئنا يا صلاح شو؟ قبل أن قبل قبل أن يهلكوا الله سبحانه وتعالى هم هم هم يذكرون مأساتهم مع مع صلاح الدين رحيم الله تعالى والقصة كان أكثر من تسعين عاما في في في أيد الصليبيين حبوا صلاح الدين أستاذ صلاح الدين أستاذه ومعلمه نور الدين محمود رحيم الله تعالى نور الدين محمود رحيم الله تعالى كان مشهوراً جدا بقيام الليل وكان لا يخل معرك مع الفرنجة ومع الصالحين إلا وأنص إلا وأنصه الله عز وجل إلا وأنصه الله جل وعلا نور الدين عليهم حتى صار هذا الأمر ظاهرة فدهسوا لماذا هذا الرجل ينصب علينا؟ فوجدوا أن هذا الرجل أن هذا الرجل لا ينصب علينا إلا بقيامه بالليل تأملوا سيرة نور الدين محمود والغرب بيدرس مش بياخد الأمور كذا هكذا لا عندهم كان عندهم دراسات من قديم بدرسوا ظواهر حللوها. فوجدوا بأن هذا الرجل ينصر عليهم بقيام الليل. فقالوا هذا الرجل لا ينصر لأنه لا عنده عدد ولا عتاد ولا جنود ولا شيء ولا هو مثلنا في العدد ولا عنده السلاح. لكن هذا ينصر علينا بقيام الليل. وفي الحقيقة هكذا هو نور الدين محمود الذي كان يقول سهام الليل لا تخطئ. سهام الليل لا تخطئ. وكان في بيته. في الليل. عنده شيء كده يسمونه طبلخانة كده تعمل صوت عظيم. في الليل كان يضرب هذا الصوت فيقوم يقوم نور الدين محمود. ويوقز اهله ويصلي نور الدين محمود في الليل. نور الدين محمود الذي كان استنقذ خمسين مدينة من ايد الصليبيين. خمسين مدينة. وبقيت القدس. واعد المنبر الذي سيخطب عليه في القدس. انظر الثقة واليقين. اعد المنبر. صنع المنبر. ومات رحمه الله تعالى قبل أن يتم القدس فأكمل صلاح الدين رحمه الله تعالى أكمل هذه المهمة بعد قائده ومعلمه وفتح الله عز وجل عليه القدس هو هذا الذي نحتاجه حالياً لله الانكسار الحادث في يا الأمة انكسار انكسار في الشام انكسار في اليمن انكسار في العراق بعد أن, كانت بعد أن كان المسلمون عز أمة كما قال عمر رضي الله تعالى عنه ماذا قال عمر رضي الله عنه عندما كان يسير في مخاضة وأمة رضي الله عنه كان رجلاً أميراً الرجل الأول في في الأمة وعوض له مخاضة كده لما كان في الطريق فيه ماء فخلعنا عليه وضعنا عليهن تحت ال تحت إبطه وخاض في المخاضة ومعه أبو عبيدة أبو عبيدة يعني تعجب من عم من عم من فعل عمر رضي الله عمو قالها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بن يا علمك كثف وقيصر تأخذ في المخاض فقال له عمر أوى أبا عبيدة أوى هذه اسم فعل مضارب بمعنى التوجع والتألم أوى أبا عبيدة كنا اذل قوم كنا أذَلَّ قوم، فأعزَّن الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة في غيره أذننا الله لخص عمر رضي الله عنه الملهم المحدث الذي كان يلهم الحق على لسانه وينزل القرآن يوافق عمر كما قال عمر رضي الله عنه وفقت ربي في ثلاث وفي أربعة يتكلم عمر القرآن ينزل يوافق عمر رضي الله عنه لخص الداء كنا أذَلَّ قوم، فأعزَّن الله بالإسلام وهذا وعزت هذه الأمة عزت هذه الأمة في تمسكها بهذا الدين العظيم لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم فيه ذكركم يعني فيه مفعاتكم تزكرون بهذا الكتاب هل كذل العرب ذكر قبل قرآن كانوا قوما من من من وعات والبقر موجودين بين الجبال ولا عهد ولا معرفة للعالم بهم العالم كله كان فارس والظلم فقط لا لا ذكر للعرب. قد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم في عزكم في صناءكم في رفعتكم في مجدكم أ تعقلون أ تعقلون فح... فتركتم هذا الكتاب واتخذتموه ورأكم ذهوية ما الذي حدث سرنا في أل... سرنا أزل الأمم فمهما تغير العزة في غير أذلنا الله إذا ابتغيرنا العزة، العزة في غير الكتاب وفي غير الإسلام هو هذا حل الأمة الآن. إذا رمضان بحث جديد للأمة، بعث جديد، غرس جديد، تربية جديدة، شباب المؤمن الصالح، شاب ذه الذي يقوم الليل هتراه يقف على على النواسي يقف. إيش مو لا يمكن؟ وشاب كبير عايش هموم الأمة، مش مش إنسان يعيش تافهاً. لا لا هم له الا الا بطنه وفرجه. العجيب الان يعني انا بتحجر جدا والله. حكت شباب كبار. فين الاخ ده بيحب بيلعب, بيلعب, بيلعب بلاي ستيشن طبعا لو لو لو كان طفلا صغيرا مثلا ممكن. الكلام ده على فكرة الكلام ده ممكن تلاقي ناس حتى بعض الملتزمين بيعملوه. يعني في بعض الناس سبحان الله فعجب كيف ضاعت الهمم وكيف خبت العزائم حتى واحد يصير يلعب بهذه اللعب التي لا عقل فيها ولا شيء فيها سبحان الله يا اخي شاب شاب ده الهند بالكامل فتحها شاب عمره ثمانية عشر عاما يزيد قليلا أو ينقص قليلا محمد بن يوسف الثقفي فتح الهند بالكامل شاب النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت أمضى بعث أسامة ابن زيد وبعث أسامة مات النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه أمر بإنفاذ الجيش ده كان أسامة بن زيد أسامة بن زيد رضي الله عنه عمره سبعين وعشرة أعوام وكان بيقود جيش فيه أو بكر أو عمر أو الصحابة هو هذا الإسلام وهذا الإسلام عظمة الإسلام كذلك أخرج الإسلام قوما شبابا مخلصا حرا أمينا وعلمه الكرامة كيف تبنى فيأبى أن يقيد أو يهون، بس هذا الشاب هو في هذه المدرسة. مدرسة قيام الليل. شاب ليس كالشباب. شاب يعيش ألام الأمة. ويعيش طموحاتها. فاتح قسطنطنية محمد الفاتح. هو صغير معلمه. يشير له ستفتح هذه البلاد. نشأ الشاب وهو صغير. والفكر يعني ملكت عليه كيانه. وملكت عليه فكره فلم يزل بها حتى فتح القسطنطينية. لا تفتحون القسطنطينية ولا نعم الامير اميرها ولا نعم الجيش جيشها وسبحان الله الصحابة حاولوا فتح القسطنطينية. ابو ايوب الانصاري مدفون عند عند اسوار القسطنطينية. مدفون هناك اذا الصحابة حاولوا ولكن لم لم يتم حتى يعني جاء هذا الشاب الشاب الملهم الكبير اللي عايش هموم الأمة وعايش ألمها. إذن هنا رسالة رمضان لكم جميعا قيام الليل قيام الليل. وجذلك الشيطان يحرص جدا على على تثبيت الناس عن قيام الليل. ذلك ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله وسلم عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد إذا هو نام في الليل. فإذا أراد أن يقوم قال نم يعني على قافية رأس حدكم على مخيفة رأس الشيطان بيعمل ثلاث عقد هو بيعملها بي هو خبيث فإذا إذا إذا إذا نام حدكم فإذا أراد أن يقوم قال نم عليك ليل طويل فلقد بحرب الشيطان عشان حتى حتى لا يقوم نم عليك عليك ليل طويل فلقد فإذا قام فذكر الله إن حلت عقده فإذا توضأ انحلت الثانية، فإذا صلا إن حلة الثالثة، فأصبح نشيت فأصبح طيبا نشيت نفسي، وإلا أصبح خبيثا نفسك سلام. إذا العقد دي بترطب عليها حاجات، ولذلك أنت وجوه القائمين في الليل مختلفة مختلفة تماما عن وجوه الناس اللي بدناه طول الليل، فضلا الذي يضيع صلاة الفجر مختلفة تماما. أصبح يصبح نشيطا طيب النفس والثاني فيصبح قبيسا نفس كسلان والذي يترك صلاة الفجر آه من نم إن الشيطان إذا نام إذا نام العبد عن صلاته نعم فهذا هذا فقط سؤال بس لما الرجل نام حتى طلعت الشمس قال ذاك رجل بلش الشيطان في أذنه ذاك رجل بلش الشيطان في أذنه الحديث هذا مروي في الصحيحين لو حديث العقد إذا نتبع عباد الله بخذوا هذه فسائل ماخذ الجد وسعينه بالله سبحانه وتعالى ورمضان لبعض رمضان ليس فقط لرمضان رمضان زادا لما بعده الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم مبارك على عبد ورسوله نبينا محمد على آله واصحابه اجمعين.